قول مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا فَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناه من الطيب Hvala što هذا فصائر للناس وهدى ورحمة القوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيطان وَخَلَقَ الضُّسَغَاءَ وَالْفِيَأَ وَالْأَرْطَبَ بِهِ يُعَانِي تُجْزَاً كُلُّنَا سِيمَ بِمَا كَانَ وَهُمْ لَا